بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد درسي نتعرأي رده دولا رسول ربي دولا تابني إليحيان والجلال ربي العولين وقاجها فاقسة رسول ربي صلى الله عليه وسلم بني إليحيان تدول بايانيه appy'síhe2 with his son I don't know if it's a great New ngày with his video If you list isn't really strong when we teams and your schedule isn't really crazy رسول ربي صلى الله عليه وسلم دانيق وأني بني أسديت إرجاني جرس قصتي دل عبده عدا فجاني صدعتني سنبودا دولا محمد ابن مسلمات أرجمه رسول ربي محمد ابن مسلمات كنا دانيق وأني بني ثعلبة أكن تدولا إرجاني جو مربي الآخر وقمة جحاف كنا كيف جدو جراحتي لولي أرقميه واللولانجرلي سنبودا سريا أبي عبيدة من الجراحة أرقميه أبي عبيدة من الجراح كن جاء ربيع الأول وقا جهفا كيسا أرقمت سنران سريا زيد بن حارسات تويو أرقميه رسول ربي زيد بن حارسات كان غرباني سليمي التئرقني دولا اتدولي بوجوه سنرى بوجئي نقيا قلي جاء ربيع الآخري وقاء جاء فاكيسة سرياء زيدي من حارسة أمس تا لمتا رسول ربي جاء جماد جي الأولى وقاء جاء فاكيسة إرقني زيدي مكان إرتي دانياق والعنيجي سببني نقاد قريشي هاين كراتي إيقوهي نقابني نقاد قريشي الروانسين قبد مرفو أتني وراء نقدي أحبه يساني اللّه قسمتي عبديه الأني فدم جرس كثا أبو العاز إلّا ربي تكثا جراء أبا من زينبا مجتير رسول ربي جاهفة أنّي مشرقة إنّم النّه الرسول ربي صلى الله عليه وسلم برأيتا أبا من قيانا عريسها رسول الله جتني أكثت رسول ربي سببا إساتف وان هندا كغافة بوجي امي دي بسانيفي جهت تامالك اللي دي بسانيفي جارة بوجي امتالي قدل إيسان أبو الربيع كوني غر مكا دي بي اي ميشا ورمكا رفورين قديد آنباهي دي بسافي هيقا كانا إسلامي غر مدينة دي بي سنبودة دولة حدايبييات تأرقمي دل قعدة وقا جهبا كيسا رسول ربي صلى الله عليه وسلم امرا بربعنا جلاني صحابات تيماني منامان وانا جايبا أرجع مكة نكثين وأرجع أنا في صحابي كي يللي نجايان رسول ربي تمن قمت أحد النسين وأرجع لأنى تنين ربي الآن منام رسول ربي أرجع تنا القرآن كي تجد بتجري لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق كيد ربي منام رسول إسحاق قوم سجرا مسجد الحرام النسين تاني ورب فيل نجايان متى <تصفيق> كان هذا الثاني قرين باب ستني كواتكن صداني كجد ربي كين ادوبت تججود صحابان جم مدني اكملي قप्पाهن بحراف رسول ربي صلى الله عليه وسلم نما نانو اسان يجرو ور بعديا قبتو قप्पा حاجهنيني نحرك فتا رسول ربي وجين هنباني نترني قرين ماو عذري همتا عذري يرتو عذري ثانيسا رسول ربي صلى الله عليه وسلم قراء قرآنات بيكانيجرني قرآنا ربي اتهمه يقول خل المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستذكر لنا تجد يا رسول Horotun ušagale, warran ušagale, araramarabin uharamarabin rabbi uharamarabin uharamarabin uharamarabin uharamarabin uharamarabin uharamarabin uharamarabin uharamarabin uharamarabin uharamarabin uharamarabin uharamarabin uharamarabin uharamarabin sahaba uharamarabin uharamarabin uharamarabin uharamarabin uharamarabin uharamarabin uharamarabin uharamarabin uharamarabin uharamarabin uharamarabin sahaba uharamarabin uharamarabin uharamarabin uharamarabin uharamarabin رسول ربي جافكنا ورانا من فر النه مسافرة وأنت سام بينيف عمره مسارا يكاني مشابدة من فر النه مشان سام فرته من إملاده مو ديم متوني سني سيف ما في وانق الجباب دوجك جافكنا قال تربعتما فلتني ديم الرسول ربي صلى الله عليه وسلم حدجنا رسول ربي ميقات الزن حليفاء ويتجان ميقات ورم الديناجة توله إحرامه وفي أحبتهني عمره وفي حرمتني جرمك كاجر جرم. قرن رسل لفاجرة جت كان قريشين جتة عمره جلوه دا رسول جك لجتة ما جتة والله محمد أكنت أكنت حسيني جتة خالدين قبيس تي وراني ساولين التي ارجت المسلم توت كاني كراتي قبيت ان اقيسان مكان سنني دورغاني بيج رسول ربي بوتا عصفان جدمتو ويتغيان وراني خالد بن الوليد كراتي رسول ربي صلى الله عليه وسلم وحي سلاتة خوفي لا أكدت سلاتني رسول ربي رتبو إيه أولي سلاتة خوفي إسلام ما كيثت سلاتم تي دولا هديبيا كيثت يجتول إرقا كان رسول ربي صلى الله عليه وسلم جا ولتبو إرى أفق ستني سحابة إسانيتين نمني جرتني كرا إسانيتين ملي كرا براتين بهي ا كارا سان كانو ارغي هيتو جيراد داني تين غافاتان كارا ني سا ني كون هي دامي بيرانم ني بي فجرا جيراد ني غافاتاني نام رسول الله جي رسول ربي صلى الله عليه وسلم اتيمه كارا دن كارا بلد براني التججدو مسلمتون القسماتي ديماني باكا ثانية المرار جرامتو قايا اكتت قال, ربي قال, قال رسول ربي نشيفته قال رسول ربي قال رسول ربي صاحبان قاسوا يالاني لكن قاوني ددي قال رسول ربي قاي قال اثاني سين لولاني اكاستي قل قال رسول ربي قسمت ديمني وديبيا بكاجام تو غبا قبتاني وتيسان قبتاني گديتا ان بوديل من ورقا نم نجدام نما مراص وجين كه رسول ربي تدوفي رسول ربي تنك جادن قريشي في لولو باثي بيتي راتي دورغو دوف تي جدي رسول ربي اكج ان نوت يبونا ما تو قولو أم رابر بعد <متحدث> ولأهل هنا رسول ربي بديله كانتي همًا رسول ربي صلى الله عليه وسلم قص جنان والقريشي نموتها مراسة إرجاني رسول ربيتي وانتisan رسول رابر بعدًا مالف <متحدث> لفت جرمك لولا لفت مُق أم رابر بعد ولفت جلاني جاف الكيس في قريشي كافة النمتين إرقيته مكرز إلم حفصيتي لما فان حلس ابن علقماتي سدفان حروة إلم مسعودي جاركاً كت إرقيته إن هوبتشي فتجاجه ورسول ربي دي منيف جاركو نيس رسول ربي الراء إرقاهبتاً غر قريشي دي بأني هاتوا إتهيماً مسلمتون عمره غورو وفمالي لولا فين دفنى كجيره راجع كنا إحراما دفني ورءى كأبتنى ورءى عن دفني كنا فو لولا فين دم دم أنجرى جت كاتى رسول ربي صلى الله عليه وسلم دبي كان أرجنتى للجنان عثمان من عفان أبي سفيان الترجن أبي سفيان الروسنتي سيدي مكة نتي لولا فين دفنى عمره دفنى جت أبي سفيان التي عثمان بسم الله سفيان امبرا جه جنان أبي سفيان ترحيبا بدي ان باغا نغا ياندو فتيدي ني نوما بيرا تا اي هاغا دوبين كوني غراتوكو قابطو يدي ني بسمان تيمي ابي سفيان بسمان اس اكما تا اي يرو مراس يوكان غويا مراساب دوبين رسول ربي صلى الله عليه وسلم فامي رسول ربي صلى الله عليه وسلم أكن بودا رسول ربي صلى الله عليه وسلم قبي قد قلني وان قبين سنتهي درسيتين ترفت الرتب لنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته